ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون 111. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنت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 فحق علينا قول ربنا اننا لذائقون فاغويناكم ان كننا راوين فانهم يومئذ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 ويقولون إننا لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إن 119. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 110. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ 111. أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات نعيم على سرر متقابل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 أَإِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَن تُمُّ الطَّلَعُونَ فَالطَّلَعَ فَرَأَهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيْد 112. قالت الله إن كت لتردين 113. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 114. أفما نحن بميتين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 117. أم شجرة الزقوم 118. جعلناها فتنة للظالمين 119. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 111. طلعها كأنه رؤوس الشياطين 112. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم إنهم ألف وأبائهم فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين ف كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين